أعوذ ب ان ل ل السميع العليم ه م ا ل شاء ي ط ن الرحمن إن الرجيم الله الرحيم الله الصلاة والسلام بسم بسم الله, الله, الله. ش الله موعدنا اليوم مع أ و ل مجلس من مجالس ا ل ق ر آ ن في س و ر ة ا ل ب ق ر ة مع كتاب مجالس ا ل ق ر آ ن لشيخ ر د ا ل أ ن ص ا ر ي الجزء ا ل ث ا ل ث يعني ب د ا ي ة كده يعني ح ن ب د أ من ا ل م ق د م ة احنا نشوف باذن الله برضه عشان برضه ايه نبقى طيب هو للاسف مش موجود فبدايه كده احنا ممكن سريعا ام ام ام ممكن ان شاء الله المفروض ا ناخد المجلس ا ل أ و ل و ا ل م ق د م ة يعني ناخد ا ل م ق د م ة إ ن شاء الله و المجلس ا ل أ و ل اظن لغايه صفحه يبقى كتير ش و ي ربنا يفصل إ ن شاء الله ونتموا بصفحة 50 تقريبا من صفحه ة إلى ن ت واحد بتعطي ص و ث ل م ل ا تصور لنا, تصور لنا, ونزل لنا حتى حتى الأول ي ع ن ي ب الى ش ا م م المقدمة مش ق هنرحق د ة يعني سيب يعني لأنه كده كده ح ت لو صفحه و م م ش مش هنرحق ه يعني ن س ت ف ي د أول تصفورهم ن ب بعد ى نزلهم هدا فممكن ص ط و ر ن ا حتى المجلس ا ل أ و ل ل غ ا ي ة ما ندخل فيه فيبقى حاجه كويسه يعني ن و ق د م ن ا مثلا عشر زي في المقدمه ولا ح ا نسيت يعني أعتذر طبعا ً كما انا قلت و الفكره ت ا ل ا وانشاء الله بإذن الله يعني ودي برضو بإذن يعني كلها ا برضو م محتاجين و ع ن ان ا إحنا, احنا ان دي وجدت ل ل بقي النهاردة بإذن المجلس ا ل ث ا ن ي نبقى موجود عندكم من قبلها يعني نقعد باسبوعين يموموجودين إن يكون في تفاعل يعني اللي عنده اللي قرأ أجزاء وتأثر بيها يكتبها وينقفها لبقية يعني نقعد تفاعل عنده ان بإذن ان انتو ان تقرأو قرأ بحس برضو وحابب شاء الله حاطر الله اجزاء الاخوة والاخوات وتأثر كلهم في الكتاب وانا يعني اظنكم ان شاء الله, لو الكتاب أظنكم يعني إن شاء الله هتستفيدوا منه جدا جدا ف م س أ ل ة ان احنا نحضر من قبلها فعلا لا شك انها هتبقى حاجه مفيده ة جدا فان شاء ل ل الله م جدا ل س ي قبل, من قبل من فيه المجلس, يعني بعد المجلس اللي ما فيه يعني من بكرة كده أ ونحضر بعد بكرة إن شاء الله نزل المجلس القادم نزل لكم ب ي ث ان احنا ن ح ونفتح موضوع نقاشي اللي استفاد حاجة اللي عنده فايدة معينة شايف ان هو عايز يعني يحطها على الكلام استفاد من الكلام وعايز يفيدنا وان شاء الله المجلس جزء ايه الجزء عام المكتوب على عليه هنتكلم بشكل الكتاب عليه معينة يعني يحشي فيه فيه وهنحشي هنقسم عنده جزء عن عن من هو الحاجات اللي الإخوة الأخوات و ذكروها علي ى مدار ا ل س ب و ع ن يعني على مدار الاسبوعين الحاجات اللي هم الحاجات اللي إيه اللي الناس استفدتها والحاجات اللي الخواطر الحاجات اللي هم حشوا على الكلام اللي في الكتاب فيها هنذكرها ان شاء الله بإذن الله البحر فالمجلس هيبقى مكون من تحضركم من الحاجات اللي انتو فيها الكلام اللي الكتاب على كلنتو تحضركم موجود أعيه في في هيبقى وهيبقى هم هم هم مكوّن من من مكوّن من موجود بإذن في و برضو ف طبعا عليهم للشيطان بدايه انا ي شايف ان ا ل م ق د م ة اللي م ك ت و ب ة في الكتاب مقدمه غ ا ي ة في ا ل خ ط و ر ة م ه م ة جدا جدا جدا عشان لعمل نعيش الشيخ الصورة واحنا فاهمين الجو الصورة احنا الكلام اللي نفهم ندخل أن الأنصاري فمهمة فريد كتبه رحمه قوي في م ق د م ة الكتاب عن س و ر ة ا ل ب ق ر ة وليه سميت ا ل ب ق ر ة و ش م ع ن ا ق ص ة ا ل ب ق ر ة بالذات ده الدنيا المهمة أوي اللي هو هيكتشف اسمها يعني قوي اللي فينا حيقترب فيش في يعني فيش في في طبعا تعلمت موضوع موضوع من أنا من القرآن ان حاجة في الدنيا اسمها موضوع يعني صورة في القرآن ما في ما اسمها الحاجات لا حاجة الصورة حاجة الصورة لأ صورة شك هو ده ممكن يكون الموضوع ا ل أ ظ ه ر ممكن يكون الموضوع ا ل أ ك ب ر لكن مش هو موضوع ا ل ص و ر الصورة معظم ص و ر ا ل ق ر آ ن م ل ي ئ ة بالموضوعات يعني انت لو تتبعت ك ل م ة ك ل م ة في ا ل ص و ر ة هتكتشف ان انت كل ص و ر ة م ل ي ئ ة بعشرات بل ممكن ممكن نصل الى يعني مئات الموضوعات اللي تتكلم عنها الصورة ممكن مئات عنها لو تتبعت بس الكلمات اللي بتتكرر في ا ل ص و ر ة ا ل و ح د ة هتكتشف مثلا من عشره الى خمسه ا الموضوع الصورة لا يعني يعني ر صور موضوع فمسألة يعني معرفة لكل يعني د اللي ي ه عشر ي مع ا ل ق آ ن وهيستفيد موضوع ن القرآن انه الدنيا ما حاجة اسمها هيكتشف فيش في م ا لكل ص و ر في ف حاجة اسمها ا ل ر ة ا ع ا الازهر م ة ل في ص و ر فبداياتا في برضو بنقرأ دي المقدمة د عشان النوطة واحنا ك ه نبقى وضعنا برضو فما ي فالشيخ اعتبار ر ح ه ل ل بيقول ه كان في من ق د م ة الكتاب ه ذلك ايه الموضوع ر ئ س الذي ت ع ر ض هذه الصورة هو البيذرة الصورة منهاج اخراج الامة المسلمة من البذرة الى الشجرة فما من آية فيها م من ا ة ف ي الا وهي ترد الى هذه ا ل ح ق ي ق ة وتخدم قضيتها انها صورة تعرض الهدى القرآن الشامل لبناء الانسان المؤمن صورة تعرض فردا وتعرض ج م ا ع ة و مواد ذلك البناء و أ س ر ا ر تلك ا ل ص ن ا ع ة عرضا دقيقا مفصلا بحيث يستطيع كل من تتبع خريطتها ب د ق ة وسلك منهجها ب إ خ ل ا ص أ ن يصل ب إ ذ ن الله إ ل ى ح ق ي ق ة المجتمع الامه أ م م ة ك أنها وأسرار صيانته حظه تعرض طريقة ض و ا استمراره بعد بنائه وإخراج ن ت م بعد أ ففكرة ا ل ف ك ر ة ا ل ا س ا س ي ة اللي بيتكلم عنها الشيخ خ ر ي د ا ل أ ن ص ا ر ي في ا ل م ق د م ة انه بيقول ان ه ص و ر ة ا ل ب ق ر ة هي ص و ر ة بتوضح لنا ويتعلمنا ازاي بيبنى المجتمع المسلم المجتمع المسلم ازاي بيتم بنائه وده من خلال انه اساسية بيتم من اساسية يكون في يكون في بزرة بزرة وده في المجتمع اللي ا بيزلة كلمة هي تقوم و ح ي د ب ت عليها بعد كده ش ج ر ة شجرة المجتمع المسلم الكامل ثم بعدها ك د هذه ل ش ج ر ة يخرج منها بذور أ خ ر ى وهكذا وتتجدد هذه ا ل ش ج ر ة دائما وابدا ب ي م ة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت في السماء تؤتي أكلها كل ونفرها في تؤتي حين ثابت ب أصلها أ السماء م فمساله ة ن ان ه إن دائما وابدا ب يتم تجديد المجتمع المسلم المجتمع م س ل م دائما بيتجدد و ا ا والشيخ ب بيقول د و ان ص ر ة البقره ة ي فيها سر هذا المجتمع ازاي ي ق وازاي م ه ذ المجتمع و انه هو ينتقل من ف ك ر ة ب ي س ر ة لفكره ة ن يكون شجره ة فعشان ك د الشيخ أساسيتين بيتكلم في بعد كده نقطة ايه هي بقى البذره ة الشيخ بيشرح بعد جدا في الصفحه اللي وراها في كل صفحه بنو تاركين عليه وسلم في ل ما في ل عليكم البدايه ل فالبذره ي كل م بيّنه ل تفاصيل ذلك الهدى طاعة كاملة ن من ا طاعة تامة س ل ا ت ب ولا التواء ولا ا ت س د ا ا على ل ل و و ر س ل هي ب ش ء إ ن ه التخلق طاعة ا ع ب و د ي ة ا ل ا طاعة ا م ة لله ل إ ا والتوشيد والتفريد فالبذرة وخدوا بالكم ص الكامل ن نقطة ق البقرة التخلق ط ة مهمة فالبذرة صورة دي أوي التي هي تعرضها هاهنا إنها ل بهذه ا ل ص ف ة ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل خ ا ص ة واستبطال مع ان واستجابتها ف ت ل قصه وتحقق امتلك المنهاج البقره هو ا و ا ة مع إن لا ر ة تكاد تتعدى ض م ه ا بضع آ ي ا ت إ ل ا أ ن ا ل ب ق ر ة بعد ذلك صارت رمزا لذلك المعنى الذي تتعدى الذي فقده بنو إ س ر ا ئ ي ل فخسروا الخسران المبين الطاعه بل أ ع ل ن و ا تمردا ا ا م م ت صريحا على الله وعصيانا حيث قالوا سمعنا و ع ص حيث قالوا سمعنا و ع ص ا ل و ا مد أ م ر ه م منذ أ م ر ا ت يتلكون ويفتأون, ويفتاون على الله ويشترطون حتى ما ك ا ن و ا يفعلون ولو ل انتهت ضرورتهم لما ا ك و ومثل المطاوعة ا هذا لا يسمى في المنطق الإيمان طال يسمى وإنما في ك و والمحبة للفعل وللآمر ن مع للفعل الذلة ب و ا ل ل ك و ا ل ت ح انجاز ي ل والمراورة ولو ا ت ت ه إلى إ ن ا ل أ ف ع ا ل لا يكون لها من معنى ا ل ط ا ع ة نصيب و أ م ا ا ل أ ت ب ا ع الذلول والسماع الصدوق و ا ل ا س ت ج ا ب ة ا ل خ ا ل ص ة لله كلما كل دعيا يعني فهو حقا ففكره ه و محدود حقا طاعة ف ان ا ل ش ن ه بيتكلم هنا الشيخ و بناء ي ق و ل صورة ل على ب مبنية ب ق ر فكرة ة ن ا المجتمع المسلم هذا البناء ع ب ا ر ة عن بذره ة ي اللي هتطلع الشجرة دي دي هي طاعة هي قول المؤمنين الشجرة البزرة طاعة سمعنا وقطعنا هتطلع قول وازاي بأن ا ل ف ك ر ة ت س م ي ة ا ل ص و ر ة ب ص و ر ة ا ل ب ق ر ة كانت م ن ط ل ق ة من ف ك ر ة م ع ا ك س ة اللي ع م ل و ا بني إ س ر ا ئ ي ل أ س ب ا ب استبدال ربنا سبحانه ا و ت ع لبني ى ا ل إ س ر ا ئ ي ل ب ا ل ا م ة ا ل م ؤ م ن ة إ ن ه م م ا أ ط ع و ش ا ل أ م ر ما كانوش عند المستوى الحقيقي من الطاعه ة صفحة تحيالوا تراوغوا في عملوا الأول رابط الكتاب مشاء ا ل ل الجزء الثالث يعني بحثت عنه كثيرا طيب لكم صفحه ة صفحة نقطة 32 32 احنا بنتحدث في صفحة 32. ودي م م م ة بداية الصورة جدا فالصورة في ب ل ت ك نيو ا ف البداية القرآن الاساسي الكتاب اللي رايبة ذلك اللي بيطلع فيه فكرة عن ه لما معاني افراد هنتحقق هيكون ا ل ا ف ا صفات د دون توقعت لهم اه كده من لهم ث ي ر ب ن ا ذكرها بداية الصورة ربنا قسم الناس اصناف كده في بعد ثم قسم وكفار ومؤمنين ومنافقين ا ابراهيم جاء بعد كده ربنا ب ق ى صاق ش و ط أو صاق جزء ا ل ر ب ع كامل في الكلام عن سيدنا إ ب ر ا ه ي م في انه إن هو ده بقى النموذج اللي حقق الطاعه هو ده النموذج اللي ما بني إ س ر ا ئ ي ل بدلوا وغيروا وحرفوا فكان لان ب د م استبدالهم بأمة عشان كانت بأمة كده خاتمه الصوره في النهايه ة ل ا خواتيم اللي الصورة هي خ و ا ت ي م ا ل ب ق ر ة ا ل ل ي هو ب يعلن فيها المؤمنون ا ل ط ا ع ة ا ل ت ا م ة لله إن هو انه ليس هناك اي ح ا ج ة ت أ ت ي في صدر المؤمن مع أ و ا م ر الله دي الفكرة الأساسية اللي الفكرة كانت على أساسها على ماشية البقرة قصة وقدر د ده ي كموضوع يعني يعني كموضوع الأساسية اللي كلم عنها الشيخ طبعا كموضوع كموضوع الموضوعات عنها من تكلم ا ل إنه إن هو إن ه لو ق د تربط إنك ت ما بين ا ل ص و ر ة وبعضها في السياق ده ه ت س ت ط ي ع إنك تربطها بعضها عشان كده الشيخ ي ب ق واما ل بعض ل بيقول ص ح ة بقى و أ ا ل ش ج ر ة ف إ ن ه ا منبثقه عن مفهوم الطاعه ة من ا ل د ى المنهاجي الذي تنمو الحياة الإيمانية في الأرض تنمو به في وتطرعرع وهو آ ي ا ت التشريع الذي انتازت البقرة به صورة البقرة فقد بينت من أ ص و ل ه أ م ر ا ونهيا القواعد الكبرى التي بها يكون المجتمع ا ل إ س ل ا م ي أ و لا يكون والتي بها يتم اخراج أ م ت ه للناس أ م ة م ت م ي ز ة م ت ف ر د ة سواء في ا ل ع ر ا د ا ت أ و العادات أ و المعاملات فأركان الإسلام كلها هاهنا تأسست كلها كلياتها الإسلام هاهنا مع بيان حكمتها ومقاصدها في المعاش والمعاد وقضايا المال والاقتصاد فيها في ا ل ص ل ة أ ح ك ا م ه ا وبينت مراتبها ا ل ت ش ر ي ع ي ة وموقعها الترتيبي في نظام ا ل أ و ل و ي ا ت لمريد ي تجديد الدين و إ ع ا د ة بناء ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة واستئناف حياتها و أ ص و ل النظام الاجتماعي والتشريع الاثري وفيها د ق ق ة أ ح ك ا م ه ا بتفصيل عجيب ل ح ك م ة ر ب ا ن ي ة ع ا ل ي ة بما لم يكد يدع للاجتهاد المزيد وجعلت لكل ق ض ي ة ت ش ر ي ع ي ة موقعا من سلم أ و ل و ي ا ت الدين ومركزا خاصا في دعوته ومنهاجه ولم تزل في كل غصن و ظ ه ر من تشريعاتها ا ل خ ا ص ة تربط المتلقي ب ا ل ب ذ ر ة وترجعه إ ل ى نواتها ا ل أ و ل ى ا ل ط ا ع ة فكانت ص و ر ة ا ل ب ق ر ة بذلك حقا خ ر ي ط ة ش ا م ل ة ل م ن ه ا د اخراج ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة من ا ل ب ذ ر ة إ ل ى الشجره ة الفكرة الفكرة الأساسية فدي التي الشيخ يتكلم ع ن ا في الكلام عن ط ر ه ا ب ق ر ة ازاي انها ي فكرة ل اللي ط ا ع تمثلت في ا ل ا م ة ا ل م س ل م ة وازاي ان احنا ا قطع اشواط طويله ة جدا ل ا باكم ق ي كبير جدا جدا الجهاد الاشواط من الاموال من هتلاقي وهتلاقي اثرية المالية وقصة القصص ازاي إن قامت الأمة من جديد. و ق ص ة اللي, اللي ما تحققش قصة عزير وحماره ق ص ة سيدنا إ ب ر ا ه ي م مع, مع النمرود وتاليه ن ه هو و, و على الله انه يحيي و م ي هتلاقي ت أ ش ويميت ا ط ك ت ر جدا في كل حتة ن عن الصورة أجزاء بتتكلم جزء د ن الدين ب ا ا جماعة ع ن ليس فقط عبادات ولم ي س فقط ع ا م لا ت معاملات معاملات ليست معاملات اجتماعية وليست معاملات اقتصادية سمعت منهج شامل شاملة ولما همامة وسلم يقول فإنه شافع لأهله يوم القيامة عشان عن عليه شافع الدين الحياة الشيخ لا قال الله قال الله الله اقرأوا القرآن لكل بيقول رسول رسول صلى يقول لأهله خريطة أبي فقط فقط فقد فإنه هو كده اقرا الزهراوين البقرة و آ ل عمران ف إ ن ه م ا ي أ ت ي ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة ك أ ن ه م ا غمامتان أ و غايتان أو كأنهما فرقان من ط يحاجان ر صواف ي عن أ ه ل ه م ا يوم القيامه ة البقرة ثم قال اقرأ أ فإن خ ذ ا وتركها حصرة ولا تستطيعها البطرة النبي الصلاة والسلام الله بركة بن حصرة لكل ويقول عليه سهل عنه سعد رضي عن إن لكل ثناما و إ ن سنام ا ل ق ر آ ن ا ل ب ق ر ة و إ ن من ق ر أ ه ا في بيته ل ي ل ة لم يدخلها شيطان ثلاث ليال ي فإزاي قيمة البقرة في القرآن وإزاي إن هي أول في الفاتحة البقرة القرآن القرآن سورة سورة أول بعد و ك ي هي ت ت كان ل م و ز النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م كان ب يعظم سلطه البقره حتى كان يقال عن سيدنا عمر بن الخطاب إ ن ه كان لا يولي أ ح د ا الا وقد علم أ ن ه تعلم البقره ة وقال و عمراء أ ن كان ا ينزل ل أ و ا ف ي س أ ل الناس اللي اللي اللي اللي لا يدخل سوقنا إلا يدخل من ت عمره ل ا ل ب ق ة فمسألة وقال عمراء الإنسان ف إن يبقى م كويس أوي ق ي م ة ا ل ص و ر ة اللي هو مقبل عليها ده امر مهم اوي في ان احنا نعيش ق ي م ة ا ل ص و ر ة قبل ما نبدا أ ن شاء الله بإذن الله بإذن في المجلس الاول أ و ل ف ي ه ك ا الشيخ م فيها يعني من المواقف اللي الشيخ برضو في صفحة 34 كان بيقول جيش المسلمين بجيش متيلامة وعندما من كان انتقى المواقف ذكرها الكذاب صفحة برضه 34 يوم ا ل ي ا م انهزم أ م ا م ه المسلمون ابتداء ل ك ث ر ة ما في جيشه من ا ل أ ع ر ا ب فانعزل ا ل ص ح ا ب ة عن الجيش وتميزوا ثم تنادوا يا أ ص ح ا ب ص و ر ة البقرة ل فتجمع ح و ه م جيش من جيشه ا ل ق فقاتلوا ر مدحورا ا العدو الزيل ا ا ء فإنه حتى ول ل ح جيش ص ب ق ر البقرة كانوا فاهمين ان ا ه البقرة كان ليها اه اه يعني ص و ر ة ا ل ب ق ر ة كانت لها م ن ز ل ة خ ا ص ة عن غيرها من الصور فدي في مقدمة كده ندخل يعني يعني كانت كده الصورة ما ان شاء الله بإذن الله في المجلس الاول بقى ان شاء الله اجتهد استطعنا ان عن بإذن احنا النهاردة المجلس قبل بقى لو خلص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 وأولئك هم المفلحون هم ربنا سبحانه وتعالى ابتدا السوره بايه من ا ل آ ي ا ت العظام اللي اختص بها ا ل ق ر آ ن وهي الحروف المقطعه فقال الله ألف لامين وطبعا ما يخفى عليكم يعني الاختلاف وحتى الشيخ ذكرها هنا في ب د ا ي ة المجلس وقال ان أ ق و ا ل العلماء ح ا و ل أن ي ج م ع ه ا ك ل ه ان ي ع يجمعها حلقة ت ج م ع كلها ق ا فإن الموضوع في الموضوع الآخر ا ر ب ن القرآن مذاهن كثير استأثر تكثير الثاني في أحرف في أربعة في أقوال الأول أنها, مما الله بعلمه فلا أنها أسماء الصور العلماء المقطعة مما الله فلا أنها بعلمه له أسماء أ ن ه الرابع رموز د على بعض أسماء الله ل أسماء وصفاته ا أ ن ه ا بيان ل إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن بما هي حروف مما يتكلم به الناس لكنهم مع ذلك عاجزون عن معارضته واختاره وده ومال ابن البرد اللي اختاره الشيخ الأنصاري كفير فريد إليه إن ورد على, على, علي كل قول منهم ومال في النهايه ة ان ا ده اعجاز من ربنا سبحانه وتعالى في انه ه بيتحدى مشرك العرب اهل الفصاحه ة والبيان و ل ب ي ق م ان هي دي ل ح ر والبيان ف ل ي انتم تتكلموا ه هي دي الحروف اللي هنزل بها هذا دي اللي عربي ي الحروف القرآن بلسان ب م عشان يكون تحدي الى يوم ا ل ق ي ا م ة ربنا يتحدى به والتحدي ه ي ج ي معنا بعد كدا في, في, في الربع الاول من ا ل ص و ر ه ان استطعتم ت أ ت و ا بمثل هذا القران آ ن ه ده انه انه هذه طبعا الاعجاز اية الاسراء ان القرآن الاساسية فكرة الحروف ان هي دي الحروف اللي الحروف أتى بل ه هذا ا ا ق ر آ ن اننا ل ع ظ ي م إ ه هو ده التحدي اللي ر ب س ب ح ا نقطع ه به كده وتعالى التحدي حتى العرب عشان ع الشيخ ي ب بقى في صفحة 36 بيقول في ففحة بل إنما ن ب أ ن حقيقتها أ ع م ق من القصد ا ل إ ع ج ا ز ي البلاغي الذي شاملة كله. إنها أوغل في عمق الغيب من هذا المعنى البسيط للقرآن كله أوغل في هو صفة عمق من الذي المفسرين ذكره بعض المفسرين ولذلك نرى أ ن قول من قال أ ن ه ا مما ا س ت ن ص ر الله بعلمه هو أ ق ر ب للصواب واعمق أ ع م ق في ل ب ي ا ن ن إنها إشارات إلى بحر الغيب الذي يمود تحت كلمات ا بحر تحت ل يمود ر آ ن وهذا ا ل ت في س ر ل البيان ي د على عجز القائلين ه الفهم بل هو عن ع ن بل د رأس ل البيان عال العلم بالله ل ف ه م ومقام من مقامات وقنة و ق ا ر آ والمقصود أ ن القول ب ا ل إ ع ج ا ز هكذا مجردا عن ح ق ي ق ة ا ل غ ي ب ي ة يجعله مجرد تفوق في مجال بيان اللسان ليس إ ل ا وكتاب الله أ ع ل ى من ذلك بكثير ومن هنا واجب وفكرة فيقول نزمع ما يعلم المعراض هنا أن بين التفسيرين أنه سنأخذ بين أنه أنه إن يعلم إلا يعلم إلا إن بياني الإذنين تفسيره الله الشيخ قال الغيبية لا إلا إعجاز بقى سيأخذ فكرة فبيقول ومن ن ه القائل واجب نجمع بين أن ت س ي ر ن ا ل ب غ ي ب ي ة ا ل أ ح ر ف و أ ن ه ا من علم الله الخاص والقائل ب أ ن ه ا لبيان اعجاز ا ل ق ر آ ن على أ س ا س أ ن يكون معنى ا ل إ ع ج ا ز تابعا لمعنى الانتساب إ ل ى علم الغيب الرباني الذي لا يحيط به بشر بما يجعل الإنسان يشعر حقيقة بالعجز عن الفهم التام والإدراك الكامل نعم الفهم للأحرف المقطعة من الإنسان والإدراك العجز ناحية يجعل يشعر حقيقة عن عن للأحرف ولما تشير إ ل ي ه من ح ق ي ق ة هذا الكتاب كله وطبيعته بما هو كلام الله رب العالمين ده ده تحدي لهم أنه أنه, إنه إن من من من كمال الله كان كمال الشيخ الآية الأولى والحروف المقطعة الشيخ أن أن من تعليق على آلف بيقول آية ميم وزي ب الاعجاز ا ل ق ر آ ن ي ان هذه ا ل أ ح ر ف هي دي بعد كده هي الاحرف التي يسوق بها هذا الكتاب الذي لا ريب فيه أنه أنه يأتي إن فليأتي يأتي أحد الآن يعني منه كانت النقطة يعني بمثله فده اللي وما زال التحدي قائما القيامة كلام الشيخ في الآية الأولى إلى وإلى لم بمثل يستطيع يوم آية في عن ا ل ح ر وفي المقطعة فطبعا ع ن ي النهايه ش ي يعلق كثيرا في خ قاعد ا ل هذه ق ط ة لكن و في ل ن ه ا ة يقول ومن نقول ا الحروف, الحروف, ومن هنا وردت هذه الحروف في كتاب الله الغوامض التعبيرية وفي ذلك إشارة إلى هذا الأصل الإعجازي العظيم كأنها وردت وفي ت هذه ذلك إلى في من للإنسان انتبه إ ن إن هذا الكتاب الذي يسر إ ل ي ك أ ن ت ق ر أ ه اليوم كتاب, غير غير عادي تماما إنه كتاب غريب ي عديد انه بحار غير م ت ن ا ه ي ة من الحقائق ا ل غ ي ب ي ة والكونيه ة مما لا يحيط ح ب ق ق إلا الله العالمين العبودية بين يدي الملك العظيم رب بعبد بأدب بين يدي أتأذى تأذى و أ ن ت تستفيد فيما أ ذ ن لك من ن ع م ة تيسير ا ل ق ر آ ن المجيد ت ل ا و ة وتدبرا ويكفيك د ل ا ل ة على هذا ا ل ت أ ص ي ل ا ل أ ص ي ل قول الله تعالى عن كلامه أن هذه ا ل ح ر وفي المقطعة ه تحدي وإنه وإنه هو في وأنه ا ل ن ه ا ي ة مال إ ل ى هذا القول وهذا ا ل ر أ ي أن ن ر ب ان س ب ح ا ه وتعالى يتحدى به أ ه ل ا ل ف ص ا ح ة والبيان ان ياتوا بمثل هذا القران ل ي صفح يعني من أ ر و ع ما سمعت ب ص ر ا ح ة في الحروف المقطعه ة لما م أ س ع ا من غيره يعني كان من ش ي خ ن ع م ن علي خان كان بيتكلم عن الحروف المقطعه ة كان بيقول ان بيقول د من من والسلام والسلام نعم والسلام أمي لم نبوة النبي أنه النبي نحن الإعجاز دلالات الصلاة الصلاة النبي الصلاة القراءة والكتاب فهذا الانسان عليه عليه عليه يتعلم أو يعرف يتكلم اه لكن ما ا يعرفش لا ر و ف يعرف لكن م الحروف هو م يتعلم ما يتعلم من أصل ل هك ا فان النبي عليه الصلاه ل ف مين ذ ا ه والسلام ان النبي أ م ي وعلم الحروف وهو لم يتعلمها أ اصلا مسامات ل ر ا ا ح ة في م الكلام عن ال... في الكلام, عن ال... في الكلام عن المقطعة ثم عن عن عن بعد خانا جزاك الله الشروف الشيخ بقى في الآية التي تليها ذلك الكتاب كده ذلك يقول في في صفحة في يأتي ان ه ربنا سبحانه وتعالى بيصف أ ن هذا الكتاب هو ذلك البحر ع ن ن د الالهي تحت شوية بقى في بقى ا كده ا إ العظيم الغيب الذي ليس للعبد إ ل ا أ ن يقف على ش ا ط ئ ه م ت ب ح ا بحمد ربه مؤمنا به ومغترفا مما تدفق عليه من أ م و ا ب ه ولذلك عبر بإشارة باسم إ ش ر ة ب ا ل إ ش ا ر ة ذلك الدال على البعد والمقام العالي فقال ذلك الكتاب ذلك الكتاب الذي ك ت ا ا ب ل لا يطيق ا ل إ ح ا ط ة به أ ح د ولا يستطيع تحديه أ ح د إ ن ه كلام الله وكفى به ح ق ي ق ة تهد الكيان وتزلزل الوجدان فمن فالشيخ ن ه ك ا انه ا م ل لما كان ب يتكلم في, في, في الكتاب ان ه اسم ا ل ا ش ا ر ة ليه ربنا سبحانه وتعالى استخدم اسم الاشاره ة حاجة للبعيد الشيخ الاسماء الاشارة طبعا عارفين في امتقط م نحن س اسم الاشارة والبعيد هذا للبعيد ف... فان ربنا سبحانه وتعالى استخدم اسم ا ل إ ش ا ر ة البعيد د ل ا ل ة على بعد المنزله ة إن ذ ا الكتاب من علو و... و... وعدم كدرة الإنسان على الإحاطة قد إيه ربنا سبحانه وتعالى استخدم اسم الإشارة الحاجات الجميلة برضو سمعتها برضو من الشيخ نعمان قال الاستقراءات الوصة قرأها في الكرآن وبصراحة كانت علو منزلته على بمنزلته عليك جميلة كدرة بقدر برضه من وعدم ومن من من إنه يعني إيه قد في أنه ربنا سبحانه دائما وأبدا ا ت ع لما ى ل يصف القران آ ن في ل ق ر آ يصف يأم بقوله الكتاب يأم فيقوم ا ل ل دائما يجي بقوله في الكتاب فيذكر ت ل ا ق ي اسم ا ل إ ش ا ر ة للبعيد فيقولك إيه كان الشيخ إ ه ل ل ك ت ا ب هو م ع ن أن ا ا الصحف ه المكتوبة ي ع مجموعة ن ي مكتوبة صحف أ م ا ك ل م ة ا ل ق ر آ ن فهو معناها من صحف يمكن قراءتها ف ك ل م ة ا ل ق ر آ ن ت أ ت ي من ا ل ق ر ا ء ة والكتاب تاتي أ ت ي من ل ك ا القرآن ب فبقول ف لك كتب ن كتب في ا ل س من ا ء فذلما ر ب الكتابه سبحانه ا ت ع ى دايما ي ذ ر كلمة ك ل ا فيستخدم اسم البعيد فيقول ذلك الكتاب في المحفوظ ف للبعيد اسم الكتاب الإشارة اللوحة ذلك و مكتوب في السماء في لكن هو يقرأ في الأرض فعشان كتب ه ربنا سبحانه و ع ا لما ل يتكلم ى يجي ك ل القرآن م ة في ق فيقول و ل إيه؟ ه ذ السماء ا ق يقولش بقى ذلك القرآن ذلك ر ربنا آ ن ما لا ذلك ب أقرب بنقرأه كتب ح إحنا إحنا ا وتعالى يقول هذا القرآن القرآن لنا ا ن لأن إحنا. لأن إحنا بنقرأه. لكن ه ده هو يقول ل في س ا ل ع ا ل ي ة فربنا ي س ت خ د مع كتاب... م ك ل م ة الكتاب يستخدم اسم ا ل إ ش ا ر ة البعيد ذلك آه ف, آه ف... آه الله خير آه ف... آه من الحاجات الجميله ة اللي واحد ح ت م برضو في استخدام اسم ا ل إ ش ا ر ة البعيد والقريب و ب ر و إيه ا ل ل ي أ ش ا ر لها شيخ فريد ا ل أ ن ص ا ر ي في الكتاب ثم الشيخ تكلم جميلة بعد بقى برضو عن كده الشيخ جداً نقطة اللي انه ازاي ان الان الان الكلام القرآن هي في فكرة عن س والقران ر ة ب ة هو رب على آ ي ت الفاتحة فالشيخ بيقول ل ق و ر آ كتاب واحد منزل من رب واحد يتناسق صادقه, صادقه مع لاحقه ويتجاوب أ و ل ه مع آ خ ر ه ومن ثم جاءت هذه الفواتح من صفحه ة 4 صفحة 40 ثم جاءت ومن ثم جاءت هذه الفواتح من س و ر ة ا ل ب ق ر ة جوابا عن دعاء العبد في س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة أ ن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فجاء الجواب مباشرة في تفصيل الجواب جاءت مباشرة الصورة التي تليها بقرة والتي بها تفصيل الكتاب حقيقا الدعاء مطلع لمقتدر ذلك بقرة تدئ وبيانا لهدى ذلك الصراط فقال انه ه هاهنا لما طلب العبد أن يرزقه الله نعمة الهدى ونعمة فالهدى ا ل ل للمتقين ف الذي ه د ى ا ل تطلبه يا عبد قريب إ ن ه هنا هنا في هذا الكتاب فالتزم شرط التلقي و ا ق ر أ هذه بساتينه تعرض, تعرض جمالها وثماراتها بين ن ا د ي ك وتلك معارضه ترفع روحك إ ل ى مقام العلم بالله فده برضو من أنا طبعا بديكم أنا طبعا في بديكم كده الحمد الله كله إيه عنها برضو طبعا طبعا أبديكم بس إشارات تترون مرض منتوا من الجميلة أنا أنا إن يعني الحاجات شاء اللي إشارات الحاجات اللي الشيخ لجلس على يتكلم في الـ الـ الـ اللي النقط الشيخ ف... وبرضو طبعا انت عارفين انتو كلكم ي د ك سمعتوا ي اللي م ا المثل دائما كان بتكلم ممصاري شيخ فليل فيه عن القران آ ن وهو ه ا الآخر انه ازاي ان الانسان برضو حبيب فكرة رسالة منتظر لو هو صفحة في حدك 40 يعني يعني على له له كده جدا من من منه جاء ومنتظر منه هذه الرساله ة ذات عمل مع ذ ه الرسالة فهو ع ش ا ن ك الشيخ ي كان ب ق ل انه معنى كتاب الله ا الخطاب الى ا القرآن الله الانسان بمعنى رسالته تعالى اليه وانه لمعنى كومي لمعنى عضي ضخم ولمغزى وجودي رهيب لو تدبره الدارسون وتفكر فيه المتفكرون فما أ ع ظ م ه ا واجلها من ا ل حقيقه ة رسالة الكتاب ا ل ل رب رسالة العالمين وخالق الملكوت والناف هذا المخلوق البعيف الحقيق الإنسان رسالة جاءت لتجيب الإنسان خالدة ولماذا إلى لتجيب أسئلة أسئلة وإلى أجمعين عن من أين وإلى أين وكيف ولماذا إ ن ه ا ا ل أ س ئ ل ة التي ضلت عن أ ج و ا ت ه ا الفلسفات وضاعت متاه في متاهاتها الخيالات ح الفاتحة, في آيات الفاتحة ربنا سبحانه ة في فيه آيات العظيم ريب ربنا وتعالى صقلوا هذا الكتاب العظيم وقال له ذلك الكتاب لا له ذلك ن ه هو ده الكتاب ا ل ل ي ه ت ج د ف ي ه ا ل ه د ى هو ده ا ل ل ي ه تجد فيه رد على كل اسئلتك ك كل اسئلتك اللي انت اللي اسئلة الغيب ليه ليه والنهاية الموت والموت انت انت ما انتش قادر تجاوب عنها أسئلة من الغيب. ليه؟ وعشان ايه وانا موجود هنا ليه؟ والنهاية ايه وبعد الموت ايه والموت وضعه ايه والحقيقة موجود وبعد الدنيا والاخيرة الرسالة هنا وضعه والحياة فحترح فين في الخالدة هذه وهتؤدي ل ك بعد كده زي م ا ربنا سبحانه وتعالى يقول في, في آخر الله آ ي ة ذ ك ك ا ل سبحانه ل م أن الأسئلة وتعالى في ح ي ا ت ك فلما ن ت ه وتعالى ر س ا ل ت ك م ن ط ل ق ا من ه ذ ه أنه الحقيقة بيجاوب لك هو ع ل ى ك ل أ س ئ ل ت ك م ت ع ي ش الهدى م ن الله وعرج ا ل ش هيشرحها ي خ ب د كده إن شاء الله فيه على قوله تعالى وشيخ عرج هنا في صفحة 41 على تعاملات بقى هذه سطح واحد ل واربعين ل فيها على ن ي ف ا تعاملات البشر الان بقى مع هذه الاسئله ة خيارات、ثلاث. إ م ا أ ن يقبل عليها بعقل مجرد ف ظ ل ي ط ر ق أ ب و ا ب ه ا طرقا فلسفيا لكنه قطعا يموت يلهث دون كشف أ س ر اسرارها ر ه منها بشيء كان أشبه ا كان فإن في أتى بشيء ت ت بخيالات ا الأطفال وإما ا ا ا ج ه خ ي ل ل ا وإما ن أن ي ي د ب ع ن ا الأفكير طلاصمها السير بمسالكها ويلغي في بل قد ويمنعه في يحذر بل ر ه قد ق ثم يختزل الوجود البشري كله عله وغايه في ا ل م ت ع ة ا ل م ا د ي ة ا ل أ ر ض ي ة ولكن ههوذا ا يعيش ويتمتع ويغرف من الملذات ما قدر له ويتقلب فيما يشتهي ثم بعد سنوات قلائل دد يشيخ أ و يهرم فيموت وينتهي كل شيء ويفنى ا ل م ت ع ة و ا ل ل ذ ة وسائر الشهوات وهو ودمار فوى وحصرتاه ينتهي حصرتاه في الخيارين كل إلى خراب ودمار ثم على كده ا ش يقول خ داب ي والاختيار الثالث وهو الثالث قد يقبل ب أ س ئ ل ت ه الحري على خالقه طارقا باب ربه وسيده مقدما بين يديه عجزه وفقره إليه يدعو خ ا ش ع بدعاء ا ا ل ف ا اهدنا الصراط ت ت ح ة ل م س ق ي م فانا إذن و إ ذ ن فقط تنفتح له ا ل أ ب و ا ب وتنكشف ا ل أ س ر ا ر فالرب جل سماؤه ملك كريم ورحم ورحمن ا رحيم هناك أسئلته من الجواب الشاف للعبد الأبواب إذا سؤال المحيرة أكل يتجلى للعبد بيتكلم يتكلم فيبدا ش خ هنا ايه عن ان الهم اللي, دي كده؟ اللي هو ايه واحد يتكلم دي كده حيوعد هو ق ى ايه يفكر بالاسئلة م غ ه ان ه هو ايه كل اللي يفكر فيه ع يفكر و ع بقى ايه ي بعقله المجرد ولا يفهم غيبيات ولا يفهم اي شيء ففي النهاية ما بيصلش لأي يموت يا هياخد يبقاش بقيته يا يا ما حاجة اما الجنون اما الموضوع وما اما واحد قال لك من من انه الدنيا نموت ونحيا فهم حيات ولا عم وده اكثر من عليه اهل هذه الاجابات عن هذه الاسئله فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى الذين أقبلوا على الله واجفة ثم وطنوا القلب على السفر البعيد وذللوا الظهور ا ل أ ك ت ا ف على حمل تكاليف ا ل ع ب و د ي ة سيرا إ ل ى الله رغبا ورعبا بعد بقى بقى بقى بعد كده إجابتها الشيخ الشيخ الهدى التقل يتكلم ويقول يفصل لفظ ولفظ سيبدأ في صفحة 42 فاتكلم في صفحة ف هنلاقي الشيخ بيتكلم الشيخ ي 42 ق ب وهو ل ل و ا اسم م ل ف ه م من أعظم م ف ا ه يذكر م ومفتاح من أهم مفاتيحه القرآن الكبرى وهو ي ها هنا ب ا ل ص ي غ ة ا ل ا س م ي ة ل أ و ل م ر ة في كتاب الله على ترتيبه التعبدي وسيصبح أقول الوقت الشيخ معي في القرآن من البداية مصطلحا بعد بقى بقى بقى الرحلة ذلك لك من القرآن أخذ أنت خ ل بالك بقى انك انت هاتعيش مع المصطلح ده كتير جدا ف ب ي ق و ل ك ايه ب ا وقد ورد وسيصبح بعد ذلك مصطلحا اساسيا في بيان ط ب ي ع ة هذا ا ل ق ر آ ن وحقيقته وقد ورد في مواطن, مواطن ك ث ي ر ة جدا من كتاب الله انطلاقا من س و ر ة ا ل ب ق ر ة الى اواخر المفصل على نحو ما في قوله في سوره ة الى عمران ذ ال بيان ل ن ا س وهدى و عمران ل ت ق وقوله ي في ن و س ة ل ج وانا ورا الشمول والاستغراق لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن ربه فلا يخاف ضخفا رهقا فسمي القرآن هنا بالهدى هكذا فانو انو فمن يؤمن الانسان على الهدى فسمي به ربه هيجد في هذا ا ل ق ر آ ن لما ي ب د أ أنه هو يقبل على هذا ا ل ق ر آ ن بكليته ه ي ع ي ش به يبدا أ ر ب ن سبحانه وتعالى يرزقه الهدى في حياته ثم بعد كده بقى الشيخ بقى بيتكلم للمتقين مكسور المتقين بعد بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول بس عن وتعالى على كده هدى أنه وهل الهدى الشيخ التقوى هل مكسور على يعني كلمة هدى هل د ى م تم ق ي ن ك ا ر ه تم التقوى للمتقين بس أ م هدى للناس ونجدين ت عند ل الكتاب ي ي ق ا برا ت ع ه كل الناس لما أ ر ا د لمن أ ر ا د أ خ ذ ه ب أ ب ع د لمن اختار أ ن يحصل على ما فيه من الهدى وبالتالي والفرصة يكونوا هو هو بيقول ولا هو بيشرح ربنا بس الناس الاختيار المتقين كان الله تعالى القرآن للناس طبعا القرآن فكل لهم هل للمتقين هل كلهم للمتقين للناس يعني فكرة أن من أنه هدى هدى هدى هدى صفحة طيب إزاي, بقى ازاي نجمع بين الفكرتين فيقول ب انه هيبقى هدى ي ب ق ى ه للناس بس اللي ه ي ق ر ر ان ه يقبل عليه اللي هيفضل بعيد عنه ومش هيدعيش ي ي ه له وقت ومش بيه ومش هيدخله وهو بيدور على اجابات اسئلته فيه مش ه ي ب ق ى بالنسبه له هدى حتى ل وضل ا ق ر أ ه الى قيام ا ل س ا ع ة لن يبلغ تراقيها ل ل النوطة ديه نعمان علي ق ا نعمان خان ئ في دية هدى للمتقين؟, هل هو هدى, هدى, ف... هو هو هدى للمتقين ولا هدى و هدى للناس نعمان عريخان كان القرآن للمتقين للناس ربنا سبحانه ما للمتقين الوقت ولا تعالى آيات للناس كانش اللفظ طيب ذلك لكن بيقول هو هدى هدى هدى نفسها هل في الفكرة أخرى فالشيخ كان بيقول انه ان هدى لل... و ه للناس كلهم بس ح ي ب ق ى للمتقين خاصه ي ا ليه ن كان عنه الأنطاري هنا لو احنا عايزين ا الوديد الشيخ الشيخ كلمة بيكلم لو ليه نفهم فريد بقى بقى بقى للمتقين المتقي ليه هو بقى هدى بس؟ ليه بس إن الانسان المتقي إن هي الشيخ ب ق وهنا ل بقى هنا وصفحة 43 وبما أن تقوى هي الشرط ا ل أ س ا س ي لتلقي الهدى الرباني فقد وقف عندها وقفة الفاعل وفرع وصفها فعلية القرآن الانطلاق المتقين عندها الوصول ولذلك بيان خاصة رجاء عبارتها هنا لأن سلم له يسلم له جعل ملبسة من أن بصغة الفاعل بصغة تقع يفعلون في الذين زمن الحاضر الصورة كلام ذ وكذا ا ايه انا يعني بس بربط م فريد ا ل أ نعمان ص ا كلام ا ر ومبين ن علي خان كمان نعمان خان إنه, هو بيقول انه انه هنا اللي هيكرر انه علي عايز عن عايز بيقول للمتقين يصل الى الله الحق هيكرر بيبحث هيكرر يعمل في ويعلم هو هو انه هو هو الصح نفسه ما ا يريده لكن ل و... وليه الحياة خلقت وليه وتعالى له القرآن ل ه منه ده؟ هو ده سبحانه ان ربنا أبواب دي بيفتح له لكن اللي, اللي هيبعد عن ا ل ق ر آ ن واللي مش هيقرر انه يعيش بالقران آ ن و ل ل ي هيقرر مش ه أسئلته يجد في القرآن ويعيش كده وخلاص مش هيبقى بالنسبه له القران ا علي خيال ه تفتش غير ك د ه جماعة حلام عليكم نكمل يبقى احنا قلنا مع بعض ان ح ا قلنا لان احنا مشيين مع كده بعض ربنا سبحانه وتعالى تكلم بالايات ا ل م ج ر عن ة بالحروف المقطعة ا ايه البيانة لإعجاز اللي فيها ربنا كده وتعالى تكلم بعد سبحانه عن ثم ذلك الكتاب وقلنا ليه ذلك اسم ا ل إ ش ا ر ة البعيد وقلنا الكتاب هنا مقصود به ايه ثم بعد كده قلنا ان الكتاب ده هدى يقبل عليه ومين ق ل ن ا هدى مين اللي, اللي هي بقى شروط طيب. مين بقى المتقين ق طيب ي ن بقى ا ل م دول اللي ربنا هيجعلهم القران آ ن هدى مين الشخص؟ ايه هي الصفات؟ اللي في الشخص اللي المفروض هدى هو لو حققها في نفر وعاش مع وهو محققها هيبقى له ه لو وعاش القرآن القرآن بالنسبة في نفر مع وهيبقى هو اول كده هيصل إلى الهدى اللي هو احنا لسه في أول مرحلة عايزين نبني بنبدي ابجديات الفرد الى لسه مرحلة المجتمع المسلم احنا الاول احنا احنا فالتقوى ن ك ل دلوقتي م في ب ج ا ف ر د أبجادية, الفرد. أبجادية الفرد. إيه أساس عنده ب الأول ربنا هيبدأ يذكرها يقول لك إيه بقى فالتقوى يبصص د أ ي في التقوى فربنا سبحانه يبدأ بقى بالغيب يقول يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون رضقناهم ينفقون والذين يؤمنون أنزل أنزل من وتعالى الصلاة ومما إيه يقول إليك قبلك بما وما وبالآ بيقول كتب فاول ل ش ي ق بقى كتب صحيحة 43 فهتلو فأول في الطقوة وأول ووعي إبقى شروط وجودها ا ل إ ي م ا ن بالغيب الغيب بما هو, لفظ بما هو لفظ جامع لكل حقائق الايمان إ ي م ن ا ل غ ب هنا ي ش ل من م إ ي فتلك كلها واضح أ ن ه ا د ا خ ل ة في مفهوم الغيب لغايه ا عن ا ل إ د ر ا ك البشري وتعاليها عن د ا ئ ر ة عقله المحدود فإنه الفكرة لإنسان إحنا إحنا الإمام نجم بنتكلم عشان نربط الفكرة الأولينية إحنا بنتكلم عن مجتمع الطاعة المجتمع الطاعة ده لابد أن يسلم عشان يسلم لابد أن يكون مؤمن بالغيب لو أن يحقق لن أن يكون منقاطر يحققها هو ده أول لو ولا الطاعة المجتمع الطاعة لابد يسلم يسلم لابد بالغيب بالغيب مستسلم حاجة حقق حقق يحقق ما مجتمع مستطعش يستطيع ضد عارفين ف ك ر ة بني إ س ر ا ئ ي ل اللي هما ا هم يقولوا وقالوا اللى والله شهره هو كده هو ي ميقومش ن السماء جاي السماء من ل بالحاجه اللي مسكها في يده ي اللي و لكن ل هو, هو, هو, هو, هو, هو, هو, هو, هو تنقى التعب لا ه يؤمن ش به هو وله هي اول ومن مذي مثل للمسك الايمان الاستسلام المطالibilidad زيادا سيرسل بالغاية القياد الايات يأت للزياد اجل حاجة ربنا اتذكر ان صفة على ادخلوا, في السلم يا امان ادخلوا في السلم كافه الا د خ في لو ك ل الاسلام بكل شرائعه ما, ما تؤمنش بكل بشيء ل استطعت تؤمن تقولش تؤمن تؤمن ت ما اماننا ما لازم ايمان كامل ولم وكفرنا ينفعش بشيء ببعض ببعض قالوا لا لا ي ط ب ي ق او الوصول الى الايمان الكامل الا لو الا استطعت تحقق شرط الايمان بالغيب فعشان كان الشيخ باب يقول بصفحة 44 وكون ا ل إ ي م ا ن بالغيب أ و ل شروط وجود التقوى راجع إ ل ى أ ن ا ل أ س ا س في ص ح ة هذه ا ل م ن ز ل ة قائم على ما ا الإنسان والمعتقدات أولا وإجمال الحقائق ل إ ي م ا كلها ن ي ة ف ي لفظ ل ا غ ي به ا هنا في ذ ل ا ل على ل ة ا ت س ل ي م و ا ل ل فالعبد ل ا ا ا س س ت م م م ؤ ن بالغيب الذي لم يره رغم دخامة حقائقه لمقتضياته لم رغم يره وثقة, وثقة إيمانا, حيا متجددا بالغيب ايمانا متجددا م انه قد أ س ل م وجهه لله حقا وصار من المتقين ولذلك ينتج عنه ب ص و ر ة ت ل ق ا ئ ي ة دخوله ا ل إ ر ا د ي في فلك التعبد هيبدأ هيدخل وراها بالغيب في اللي يومنا بالغيب بقى حقق إلا لمن المراحل على طول قال يومنا بالغيب وهذان ي ي فبيقول ق م ما و أول ن الصلاة بقى و ل ل ك ينتج عنه بصورة ت ق ا ئ يعطيان ة دخوله الإرادية ثلاث في ب و وأداء وهذان يوصان إقامة للصلاة للذكاء ع ا ل إ ي م ا ن بالغيب صورته العمليه ة حاجة ما إيمان عمل ما م ا فيش فيش بدون س ا القلبي هنا、بيض. الكلام ده إحنا اللي بنقول. لا الإيمان اعتقاد الإيمان الإيمان نسل نقوله قول وعمل بيض من ده تصديق بالقلب وعمل بالزوارع و ا ل أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل قول وعمل لان الايمان ه لم يترجم إ ل ى ا تمر بالامر و باع بعد عن النواهي فهو ليس بكافل لذلك الشيخ ي ب ق وهذان ل و و ص ا ن يعطيان ا ل إ ي م ا ن ب ا ل غ ي ب صورته ا ل ع م ل ي ة وينتصبان برهانا على ص ح ة وجوده بالقلب ومن هنا في والإنفاق, في والإنفاق شرطان من مقام التقوى وطبعا الشيخ قاعد يتكلم في النوطة من مقام يتكلم كلمة الإقامة كلمة الإقامة هنا شرطان أتاسيان إن هنا يعني كده إيه الصلاة الشيخ قاعد اللي في في للتحقق بعد يعني اقام الصلاه ة كلمة الاقامة ن ا فالاقامه ق ا ومعنى احسان الأداء حتى ينتهي غاياته الى كمال غاياته فاقام الشيء يقيمه إقاما واقامة رص وبناء واصلاح للشيء حتى يكون على تمام ا ل ا س ت ق ا م ة ومن ثم فالصلاه إ ق م ا ة م ع ن ا اقبال العبد ل ل ص تعبير ه ل ى ر ه تعالى ا ل ل ب ك ة بإتمام خشوعها و و عن ه وسجودها ا وسائد ا أ ق ه أذكارها ا تلاوة وتحقيق وتسبيح و من د ع ا فالصلاة ء ت ع ب ي ر عن ع ب و د ي ة الجسم والروح معا لله رب العالمين ومن لا ص ل ا ة له فلا دين له بل أ ن يسلك بمدارج المستقيم ت ق ي يعني ن إنه, أنه إن ن ده إ ا ل ا اللي إقامة ن مش هيحقق ط ي الشيخ ريد الأنصاري جميل يعني اللي فيكه عايزه يصل ع ه كتاب له حتى ح ا ت ه ن يقرأه كتاب ا الدين هو الصلاة الكتب الجميل الشيخ فمن ريد الأنصاري ثم بعد ك فالشيخ بيقول ع ل على فكرة هدى للمتقين بقى الصلاة وينفقون بقى. هدى بقى فكرة يقام مما اما ريب فيه ن الانفاق ل ل ا ي ت الزكاة ومما رزقناهم هم ن ي ق و ن ف ل ش ي ي خ ب فهو التعبير عن ا ل م م ل و ك ي ة ا ل ك ا م ل ة لله اذ يخرج العبد عن شعوره ب ا ل م ل ك ي ة ل أ ي شيء فالعبد الحق مملوك والمملوك لا ينبغي أ ن يكون مالكا ولذلك فهو يشاهد ح ق ي ق ة المال والمتاع الذي ابتلي به إ ن م ا هو رزق الله عهد به إ ل ي ه ربه على سبيل ا ل إ ي د ا ع والاستئمان ليتصرف فيه على مقتضى ما أ م ر ه الله لا على مقتضى ما تشتهيه نفسه وتمليه أ ه و ا ء ه فالابتلاء بالغنى هو من أ ش د أ ن و ا ع الابتلاء في طريق السير إ ل ى الله فمن تلقى كلمات الله فيه ب ق و ة و أ ت م ه ن تطرف في باله عبدا لا سيدا ففكرة الفكرة من أنتم الإنسان أنت همين يا جماعة فهو فهمين ا ل ف ك ر ة ا ل ا و ل ا ن ي ة ا ل ا س ا س ي ة اللي ا ل ق ر آ ن ا ل ل البقر ي بصورة عايز يزرعها في قلب المسلم بداياته قبل ما يدخل الدين احنا احنا, احنا واحد برا بقى لسه هو هيمسك المصحف واول بنتكلم لسه هيمسك الشهادتين دلوقتي وهيمسك ويقرأ فدي أول حاجات اساسية بقى حاجات مرة المصحف هو لسه نطق مش مش موجودة مش هيعرف يكمل الدين مش هيعرف الدين هي ا ل فالمعاني ر د ل ش ه ي ده لو ب كدة مش ا ع كدة و م موجوده في القلوب بدايه عمرك ما حتى تكمل يعني لو, لو انت ما انتش عندك هذه المعاني ب د ا ي ة وما زرعتش في قلبك وما عشتش مع ا ل ق ر آ ن عشان يزرع ده في قلبك انت مش عارف تكمل اللي تكمل ا ن ما ي يا يكملش قضيلي يكمل قضيلي جماعة وما يكملش. مش قضيلي ان المجلس انا مش يعني اقولكو انتو لو ما عشتوش ان ده ده ده مهم مهم لو ما تعملتوش ان انت عايش مع ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة عشان ه م دول اللي حيبنوا صرح الايمان في قلبك وبالتالي تستطيع ق اقامه ب يعني أفجديات الدين ى ر ك ما ك مع ل صدقني ا هتكمل ما لن تستطيع الفتن ا عظيمة و ب ت ل ا ا ء ت د ا ا ئ م ش د ي د ة ر ب ن ا سبحانه و ت ع الدين ى الإنسان تقصر المرحلة والمرحلة فالشيخ ن ي ف ا بيتكلم عن ن ق ط ة د ازاي احب ش ي ء للانسان ماله ي ب د أ انه و يبقى فاهم ازاي ه ينفقه وازاي ان هو لا, يملكه لا يملك ه ل اي م ل ك اي ش ي ء فيه هو ساعة عشرة ونصف عايز برضو عشان قرب بس يعني الله لها تباحها وكده بتهاني زميته ونصف برضو برضو لو ساعة بس سبحان الناس عايز عشان المضان عشان اعمال عايزة عشر يعني يعني قرب بنقص بس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 ف ا ل إ ن س ا ن زيه اللي فيه كثيرا من ب بتاعت بتاعت ا الشيخ الزكاة ر ح عدل شهوشة م أ ج م ل الكلمات يعني م اللي شاء ا ه ا ل ل اختار الحته بتاعت ا ل ب ف لفكرة الإنسان لا يملك إنه إنه لما س و الأحد ل س ل قال ما تملكه من المال قال, قال الله يملكه الله يملكه الإنسان الله ف فإنه يبقى ما كذا وكذا الله كذا وكذا الإنسان يبقى جزاء الله خيرا من يعني فهو ن م ب يدفع و وهو ت ت الزكاة ي ن ن ا ن ي هيقوم المجتمع الوسلم هو فلوس ي م بتشمل ا كل ا الحياة ي ل فهو هيدفع لو لم ا تدفعتش هنشوفه الفقر يتدفع احنا عاشيه د ل و ي يعني اللي مش ه ذكاته ايه ناس زكواتها ملايين ملايين الزكاة الوحيدة حقيقة يعني الف هتعايش ف... ف... فإن ا ل م م ج ت ع ده ا لم ل ل ي ا ف ه م ش المعاني دي بداياته ة ه وعبد ي الاول ومما رزقناهم ينفقون إنه رزقناهم ينفقون كل حاجة بها أمره أن الأوامر ما المجتمع هيعرف الأوامر ربيش حياته هنستطيع ده في هيقوم يعني هيقومش يطبق اللي المجتمع المسلم لهم بعد كده الأوامر اللي له بعد كده مش مش هجيلوا واحد بعد بيقول له بقى يعني أ ن ا سلف واحد فلوس ويروح يتجرا بيها ويخسرها ويكسبها وانا أدخل ع ادخل ه أنا أنا اللي ب ع ا معاه آه ا ل ر ر يعني النهايه ة ا ل ا خ ر ي ن ي ة بتاعت, بتاعت سماء ما وطعنا دي مش ا عارف يقولها لا ص الصحابه جزاهم الله, الله عنا خيرا قالوها صحيح كانت في قلوبهم ما ا ك ن ومن ش و منا لا يظلم نفسه يا رسول الله قال و ه م ل أ قوموا الاول سماء ما وطعنا وبعد كده ربنا يجعلكوا مخك الدكتور. ايوه、أوه. انا هدفت. الاول هدفت سمعنا وطعنا وقالوا ب ع د جدا بقى إيه الدعوه ة طاقة قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا ب ر ب ن التي و ا ج ع ل ف ك كل و الدعوات اللي ل ل بقى بعد جدا ا هتيجي ن سمعنا ا اه انا ن هقول يا رب س وطعنا لكن مش في يعني لن ك مش هيعني في استطيع ن لانتا يعني ه ا ي ة لن ان أنا اصل لاتمام ي معاني سمعنا ومن ط ع و ل ا ي ف الحاجات ن ن س ا برضو ق هذه ل الشيخنا أتكلم م ع عشان ا الإنساق ا ا ن عن نقطة الإنساق. ومن ي كده حتى ح الجميله ة برضو بيتكلم اللي كان ن ع اللي ا كان بيتكلم عنها, عنها ظ نعمان برضو ن علي خان لأنه قال كلمة ومين ما رزقناهم قال ما كلمة ربنا ما قالش ه ن رزقناهم من رزقناهم من رزقناهم هنا ا ومما مال ما قالش ومما مال قال ومما ما تفيد العموم والشمول ل أ ن ربنا سبحانه وتعالى رزق كل واحد فينا أ ش ي اشياء ء يعني ي ع أنا جاهز م مال لكن أنا ممكن ربنا قدرة مثلا على إن أنا ربنا لكن لي م ث قدرة أعرف مثلا مثلا أعمل مثلا م على أنا أن ن ت ممكن ربنا ما رزقنيش مال لكن ربنا سبحانه وتعالى اثني قدره علي اني اقعد اتابع ا الغفر انا ن ي ممكن النفع رزقنيش ف ا ا ه والغفله ومما ا فجعلها ر ب ن ا ا و ا س ع ة قال ما مما رزقناهم عشان يجعل ان كل الرزق كل ح ان ج ة ر ب الانسان رزق ا يبذلها لله عشان ربنا يذكر ا ل إ ن س ا ن إ ن اللي معاه ده اللي ينفق منه ده ده ر إن انا اللي ادهولك ومما ن رزقناهم مش و مما ن ينفقون م ت ل ك و ي لا ومما ن رزقناهم خ ذ ب ل ك إ ن انت رزقت ده أ ن انا اللي د ه و ل ك رب ل ع ز ة س ب ح اللي ن ه ت ع ا ى هو ا ل أعطهولك ه فتبقى ف ا مدهولك وإن إن تنفق تنفق اللي ربنا و ك ل م ة رزقناهم إ ن كل إ ن س ا ن ربنا سبحانه وتعالى بالفعل رزق و رزق ن معناها أنت إنه إنسان ربنا عن ربنا الناس من كفاوتين ا استخدام وما تملكوا بالفعل الكل الأرضية يا جماعة ربنا ما يخالف الأرزاق في في المال في الأولاد ه لله وجه يتهوش غيره م مفيش دي في في في على جعل بس رزق رزق في ا ل س ل ط ة والنفوذ في العقل في الفهم في التوفيق والسداد كل واحد ربنا سبحانه وتعالى رزق ورزق يختلف عن غيره وهو ظل ا ل إ ن س ا ن ينفق ع ي ي ن ما ر ز ق الله به في لله فالشيخ بعد بيقول في نهاية 44 فبيقول فصرفه ا جدا نهاية ل بيقول ش ي في خ بعد بقى برضه ف فبيقول ف ح ة 44 بقى إيه ص في وجوهه مما اذن له فيه سيده أ و ب أ م ر ه به إ ن ف ا ق في وجوه الخير المشروعه وجوبا وندبا وظن به على ولكن ج و ه ا ف س ا مما د هذا ل و ص ف ا ا ل خ م س الأخير في و ص ف ا ل م ؤ م ن ي ن و أ م الوصول ا ف الى ا و ا ل خ ا م س ه و ت ح ق ي ق ا ل ي ق ي ن ب ا ل ي و م الآخر ف ي ق و ل ل ا ل ه ت ع ا ل ى ب ا ل آ خ ر ة هم يمكنهم ورغم أ ن ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر داخل في مفهوم ا ل إ ي م ا ن بالغيب لكن وتعالى الكرآن الكريم بذكرها هنا خاتمة برضو معلش الصفحة الله فقد افرده الكرآن الكريم لصفات المقتقين باعتبار ان الاعتقاد بالبعث والنشور والحياة بعد الموت كان وما يزال لدى الكفار مدار جدل بذكرها أكتب فذكره بذكرها ربنا سبحانه هنا هنا أنا منسى هنا أن كان أفرده برضو أفرده باعتبار مدار بعد خاتمة خاتمة وما صفحة خصه فقد فقد شديد 45 ومصار شكوك وإنكار وعرب م ص ا وإنكار ر شكوك و الجاهليه كثيرا وكثيرا ممن ا ب ا ا ل ي قبلهم ا ا باليوم ن ف ربنا سبحانه وتعالى إ ا باليوم الآخر بالذات فالشيخ بيقول النقطة الأولانية الأساسية فكرة التشكيك الدائ ن بيقول فكرة وهنيجي ي ي الشيخ ج بعد كده ه بعد كده في الهدى المنهادي ج ي الشيخ هيتكلم في نقطة اليوم الذات الاخر دي نقطة نقطة قوي هيعلق مهمة عليها الشيخ بس ب د ا ي ة هنا كان بيتكلم في ا ل ن ق ط ة دي على نقطه ان ه ربنا افرد الكلام عن الامام اليوم الاخر بالذات عشان للعرب انه, إنه ده كان للجاهلية ده موجه الجاهلية في وكانوا بيشككوا في البعث عشان الشيخ بيقول ومن ك بيشككوا كده ا ا البعث والنصور عشان الشيخ ن و بيقول و في ثم طلب الحق ت ع التحقق ى ا ل بوصف ا ل إ ي م ا ن ب ا ل آ خ ر ة على درجه ة اليقين لأن إيمان حاكم لأن على ق لأنه إ ي م اليقين ن حاكم ع ى ما قبله وجودا وعدما فمن وجودا قبله لم م ن والجنة ببعث والحساب والجنة والنار فلا م م ة ل إ ي ا ه لله أو ملائكته أو كتبه ورسله أو أو و أ ن له بعد ذلك أ ن يصلي أ و يزكي وهو لا ي ر ض و ثوابا ولا عقابا ومن باليوم مفهوم وبالآخرتهم يوقنون وبالآخرتهم يوقنون وتعالى ثم كان من المتقين بعد الإيمان العام باليوم الآخر ضمن مقا عليك عليكم السلام عليكم كان اليقين أنه اليقين أنه ربنا سبحانه صفات الآخر الغيب الشيخ تحقيق لتعليق بعد به ب ي ق و لان الانسان ا ي ل إ في الإيمان مجب الإيمان مجمل ولكن اليقين مع مجبول على ثواب وعقاب لو لم يكن ه س ا ك ثواب لا يعمل ولو لم يكن هناك ي خ ا ب يخاف منه ما, ما يشتغلش فالايمان الحاكم علي ده كله في النهايه اه صح ان الانسان بيؤمن بالغيبه بس في النهايه الانسان مجبول على الشهوات وعوده يخرج من حياضه دي فلو و ذ ي ن ق ط ة م ه م ة جدا معنا بعد في مناهج ال... التلقي والهدى المناجي هتبقى مهمه ة تقريباً يعني الكلام الشيخ كلام ل ج ه ا طبعا بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال بقى في الايه آ ي ة ل أ خ ر ة أولاك على د ى من ربهم و ل الاخيره ح و ن ف ف ا ن هنا جاد جاد تعبير هنا بجملتين المنتقين لبيان أن تلك الحركة الفعلية أن الإنسان دايما بقى على هدى من ربهم هم المفلحون أنه أن الإنسان هدى ربهم هم هتظل هديه هيظل جاد جاد متتابعة الحركة الفعلية دايما أولاك وولاك دائما وأبدا بعد تعبير تلك فعلية على فعلية بجملة بقى جملة م طول وصف يحقق يعمل من أ ج ل أ ن يحقق الهدى والفلاح يعني ده تقريباً يعني إيه الشيخ فيه مسألة تعليقات على الأول. مع بعض بقى للشيخ يقول تعرفين في, المجلس في المجلس يعني الشيخ في الأنصاري الأولين تعليقات على الآيات على مع بعض طبعاً على لنا القرآن بتقوانها من ده هلقرا بقى بقى كلام المجلس الأول الكلام ثلاث أجزاء الجزء كده كده مسألة مجلس مجلس أو ت ف س ي ر ه الجزء و ا الثاني ب يبقى الحاجه ه ل م ن اسمها ن ا ر ا ا ل ت اللي احنا ن ن من الهدى المنهاجي ا ا اللي احنا ت ف ي بناء الرسالات التي ج ا لنا ح جاءت لنا في نهايه احنا ن ل ا ل ش ن ا صفحه ا علق تير طبعا سته ا الاورنية ل ة ك م ي و ر ن ي ا ن ا ل ق ر آ القرآن ن ان اول حاجة ل ب د ان الانسان ان القرآن ن الكتاب هو ه ا ي ة صفحة 46 تحت 46 أن الكتاب ق ر آ ن هو ا ل الذي ك ت ا ا ب ل به منهاد ابناء ا ل أ م ة من ا ل ف ر د إ ل ى ا ل ج م ا ع ة فهو دليل مرشد ل ل د ع ا ة الصادقين و ا ل م ج ا د ر ي ن المخلصين لا مسالك ل لهم ك و ن ف ف س به تلاوة ت و لهم سواه ت د ي الطريق ر ت ض ح ل فالقرآن ر ؤ ي ي ة ا ا ن ت النبوية سنة وسيرة ويبعى ا ل م ص د ر ي ن س ن ة مع ا ل ق ر آ ن هو المصدر ا ل أ و ح د للمؤمنين الصادقين دينا ودعوه ما من كتاب مهما كان فيهم ن الحكمه الا وجب ان ينبني على اياته وكلماته بهدى. ودي نقطه ا س ا س ي ج م ا عشان ة تفهمهم ليه اول قيمه من قيمة شبكه هو ا ل ا ل ط ر ي ل الى الله ي أن تاني يبدأ هو من ا ل ربط الناس ا ي يفهم ل ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ا ما ل ل كل س م ح ن نقلل الوسطات اللي ما بين الناس وما بين الوحي كلما احنا ن ج ح ن ا في تعودنا ا ك ت ر كلما احنا استطعنا ان احنا نوصل للناس اسرع بالعكس من زي ما احنا متخيلين انه انه هتلاقيها موجودة بعد كده. كده لسه بقى الشيخ فيها انه في النسانة التالتة هتلاقي الشيخ بيقولها بيقول الثانية الاول الثانية التالتة عن هنقرأ كده لسه هيتكلم فكرة في موجودة بيقول بقى بقى بعد بعد فبيقول ف إ ن الاستفاده من ا ل ق ر آ ن إ ن م ا تحصل ا ل ق ل و ب ا ل ض ا ر ع ة القلوب التي ت ر ك ت بابه في افتقار كامل اللي هي عنها الهدى آياته حق وحق ت ت آياته ل ا ل ت ل ا و ة معناها ان يكون القارئ مدركا ب ص و ر ة ش ع و ر ي ة حيه ة مضضة لأنما و تلقى كلاما كلام م ن رب ا ل ل فلا يقرأ آية ولا يتلقى شيئا من هداها إلا ع ا شيئا هداها م من ي يقرأ آية ن ب م ا يجد في ق ل ب ه من من بكلماته وأعمق من الفهوم أن القرآن أن أن الرهبة والجلال ذلك أن هذا هو كتاب الله ورسالته كتاب العقول ذلك إلى خلقه تسير غوره هو أوسع تحيط و إ ن م ا يتلقى منه الهدى من جاء إ ل ى ربه يسعى وهو يخشى اللي هم المتقين تانية إحنا زي ما إحنا قلنا النقطة العورانية إزاي إن إن القرآن هو الكتاب اللي في الهدى النقطة تانية الإنسان يدخل في القرآن بافتقار أنا على الهدى هنا أنا اللي حياتي هنا أنا هدور على كل إجابات أسئلتي هنا أنا هدور على الوصول إلى الله يدخل على على على كل أسئلتي على إلى الإنسان دي زي في في هيقيم اللي هم فإنه نفهم هو إنه هدور هدور هنا هيدخل كده من نقطة إن إن إن بدور بدور حيجد في ا ل ق ر آ ن ما ي ي ر د هذا ف د ل ا ة التالية م هو م ة ث الرساله ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل ه د ه وهو ج و ر الرسالة القرآنية ه اعظم نعم على الاطلاق ونعم الله بها على ا ل ب ش ر ي ة لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر كل نعمة بدناتا قرب فالهدى هو ح ا ج ة العبد الصادق فلا يزال يطلبه داعيا ربه ومصليا له وسائرا إ ل ي ه عبر أ ح و ا ل الليل والنهار يتلو كتابه ويتدبر آ ي ا ت ه ويتفكر في خلق السماوات والارض أوتيه فقد أوتي كل شيء وإذا م شرم يتكلم يتكلم المسألة ه بالله وفيها عن عنها والعياذ نوتا فبيقول الشيخ كل القيم ل عن شيء بقى بقى فقد د و ا ج ب يخاطب أن ا ل د ا ع ي ة إ ل ى الله الناس كل الناس يعرفهم بحقيقته ويكشف لهم عن ضرورته وعما هم في نهايه من عمل ومن ظلمات وضلال وينذرهم مغبة من السلام <سؤال> عليكم و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت هو بس الكهرباء انقص على فرد واحمد ف م ع ذ ر ك م بقى و ل ك يجب ان ن الرساله ا ل ي يجب ح د ن ه ا فيها ه ا فيها فيها ف ا فيها فيها فيها فيها ف ه ا فيها فيها ف ا فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها ف ي ا فيها فيها فيها فيها ف ي ا ل ي ه ا ل ي ه ا فيها فيها فيها فيها فيها ف ي ا ل ي ه ا ل ي ه ا ف ي ا فيها فيها ف ا ل ي ه ا ف ي ا فيها فيها فيها ف أ ه ا ف ي ا فيها ا ف ي ا فيها فيها ف ي ا ف ي ه بدأ فيه. طب أنا أقرأ رسالة في ان الهدى هو جوهر ا ل ر س ا ل ة ا ل ق ر آ ن ي ة وهو أ ع ظ م ن ع م ة على ا ل إ ط ل ا ق أ ن ع م الله بها على ا ل ب ش ر ي ة لمن كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر كل نعمة بدونها تنقلب على نقمة. فالهدى هو حاجة العبد الصادق نعمة بدونها نقمة صاحبها هو حاجة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 وبالهدى وجب أ ن يخاطب الداعيه ة إلى ل ل ا الى ن الناس ا ا س كل ل و ب ه د الله الناس كل الناس يعرفهم بحقيقته ويكشف لهم عن ضرورته وعما هم فيه من ع م ا ومن ظلمات وضلال وينذرهم م غ ب ة الانصراف عنه بلهم عاداته ومحاربته و خ ل ا ص ة الهدى أ ن ه بيان الله لعباده منهاج أ م ر ا ن حياته حياتهم الدنيا و ا ل آ خ ر ة بما ينالون به س ع ا د ة الدارين فذلك هو الصراط المستقيم وإنما الهدى كل الهدى هو وتبينه بيان الهدى الصراط كل ذلك قال جل جلاله هذا بيان للناس وهدى و م و ع ظ ة للمتقين وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم و إ ن ك لتهدي إ ل ى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض أ ل ا إ ل ى الله تصير ا ل أ م و ر تلك و ظ ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ن ا ل د ا ع ي ة إ ل ى الله أ ن يخرج عن مقتضى رسالة الرابعة في أ ن التقوى اول مقام بعد ا ل ت و ب ة أ و ل مقام يجب على المسلم التحقق به ل ا س ت ق ا م ة سيره إ ل ى الله و ل إ ص ل ا ح معاشه ومعاده والعبد لا ينجو حتى يكون متقيا ولا يصح هذا الوصف في حق أ ح د إ ل ا بالتزام أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م و أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن والانقطاع عن كبائر الذنوب والمنكرات والسير على مقتضى ذلك رغبا ورهبا فتلك هي التقوى وذلك حدها ا ل أ د ن ى الذي يخاطب به عموم المسلمين اما منزلها ا ل أ ع ل ى فدونه مكابدات ومجاهدات اللهم الله عين هي في حق الدعاه إ ل ى الله شرط للتمكين من التلقي عن ا ل ق ر آ ن الكريم بصفاء تام شرط ا ل ت ق وحد هذا المنزل ان يرتقي المتقون بتقواهم بتقواهم من د ر ج ة الخوف إ ل ى د ر ج ة الوجل بما عرفوا من الحق إ ذ الوجل خوف أ ع ل ى ل أ ن ه خوف م ش ا ه د ة و ل أ ن صاحبه يكون أ ع ر ف بمقام الله العظيم و أ ع ل م فهو خوف أ ص ح ا ب ه اضطراب في القلب و ق ش ع ر ي ر ة في البدن وقد نقل سفيان الثوري بسنده عن أ م الدرداء أ ن ه ا قالت الوجل في القلب تحتراك السعفه اما تجد له ك ش ع ر ي ر ة ه ذ الذين إذا ذكر الله ولذلك فآية أصحاب هذه ا ما ابن الأنفال الله إنما المؤمنون المرتبة أنهم متى أقول قول صورة وجل وجلت قلوبه الله في تفسير كثير أصحاب عند فآية الله عز وجلت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 اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم وهم المذكورون ايضا في سوره الزمر في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا مثال منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين الحديث مثال جلود كتابا متشابهة الله ذلك هدى الله يتقشعر ثم ربهم جلودهم الرساله ة الرابعة خمسة والستة ودير ونبقى د ك الخامسه تنبكتين إن شاء ا ل الرسالة ل ه ا ة الرسالة الخامسة في في الغيب إيمانا في أن من الغيب إيمانا أن أن من من الاستمداد الدائم متجددا الاستمداد الدائم متجددا واستحضارا متواصلا ا ل ئ ح ق ق في كل خطرة وخطوة و ق ر ا ء ة لحوادث عالم ا ل ش ه ا د ة في ض و ء ه و م ح ا و ل ة لتلقي إ ش ا ر ا ت ه في توجيه ا ل ح ي ا ة ا ل ف ر د ي ة والجماعيه ة و و وضلال صمام لعصمة الأصل الأمام من فالمؤمن المهمل لهذا الأصل العظيم السائر الله الزال لهذا لا إلى شك يصطدم في طريقه بعوائق و ب ل ا ي ة فالمؤمن المهمل لهذا ا ل أ ص ل العظيم لا شك يصطدم في طريقه بعوائق وبلايه ة الداعية كما ا أن إلى ل ل مفروض مشرعة في نافذة أفق تكون واسعة الأبواب الغيب حقه له أن أبدا إلى أفق الغيب يستمد منه السداد ولكن ا ر ش ا د و ذ ل إ م ا يكون ب ت خ لدينا ل مسجد و ا ل م ا ج د ومسجد ا ومسجد ت ه حتى ومسجد ي قلبه ن ومسجد ر اليقين فلا و م س ا د س ة ا ل ر س ا ج د خ م س ة ج م ل ة ج د ا يريد تبقى ر ولكن ح يقولون ر ان ي هذا المشاهد هو الحادي الذي ح ا ا د ي ل يسوق جميع ا ل أ ع م ا ل التعبدي و أنت عارفين ينشد الحاجات الحادي الحادي الطريق اللي هو ويقعد بيمشي أمام الإبل ويقعد نشيد وينشي فالناس الطريق. هو الحادي الذي يسوق جميع ا ل أ ع م ا ل ا ل ت ع ب د ي ة ينشط سيرها ويصفي حقائقها ويخلصها من الشوائب و ا ل أ ه و ا ء ومن ثم وجب على المؤمن ب ل ه ا الداعيه الى الله أ ن يجعل هذه المنزلة غايتها بالآخرة أن يقين بالآخرة. يجاهد نفسه في سبيلها حتى يتخلق بها ويتحقق ذلك أ ن المسلم يؤمن ب ا ل آ خ ر ة أ و ل ا إ ي م ايمان ن ا صادق إ تصديق فيكون, فيكون عمله لها على قدر ذلك التصديق هو به وبفقده الحد الأدنى الذي به إسلام المرء يصح يكفر لكن المطلوب هو الترقي في مراتب هذا ا ل إ ي م ا ن من مجرد التصديق إ ل ى م ر ت ب ة التحقيق والتحقيق الاجتهاد في م ط ا ب ق ة التصديق ل ل أ ع م ا ل على الكمال أنا صدق. فلازم التصديق اللي أنا أعمالي وسكناتي فالتصديق اللي حركاتي صدق صدقت ده يتحقق في أعمالي. يتحقق في في كل حركات لأنه اجتهد في م ط ا ب ق ة التصديق ل ل أ ع م ا ل مبقاش كلامي أ و إ ي م ا ن ي أ و مستوى قلبي دعاء فقط ثم ا ل ت ر ق ي من التحقيق إ ل ى م ر ت ب ة ا ل م ش ا ه د ة ا ل ق ل ب ي ة و ا ل م ع ا ي ن ة الروحيه ة اللي ي قريب ضربة ترى تعبد الإحسان الله هذا المعنى أن كأنك من بحيث يعيش دنياه, الاخرة وكأن دنياه الان و ك أ ن ه في ا ل ا خ ر ة يشاهد درجاتها ودركاتها في كل خلواته وجلواته فتجري أ ع م ا ل ه على وفقها م ط و ا ع ة س ل س ل ة بل لا يجد في قلبه ر ا ح ة حتى يكون بين يدي ربه متبتلا قال تعالى في سوره الزمر أمن هو قانت أناء أولو وقائما يحرر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو فذلك هو كمال اليقين. جعلني الله وإياكم من رحم قانت الذين والذين اليقين جعلني هو ربه هل هو الله أهله بفضله وتوفيقه ويرجو يستوي قل الليل ساجدا الآخرة لا الألباب تعالى يتذكر فذلك الله الشيخ يحرر نهاية عليكم وعندما حاجة صفحة آخر نعلم مسلك التخلق و أ م ا مسلك التخلق برسالات هذا الهدى فهو يتحقق بثلاثه ة أمور نصر لذلك يتخلق كيف ب ذ امور ا ل أ ر كثير, كثير. خلق ل الله مصاحبة كتاب واتخاذه ف ي حياة ق و م ن ا ج ا ة ا ل ر ح م من ن خ ل ا ل بالليل والنهار ه ث م جعل ص و ر ه وآياته مدراج من ومعراج للتعرف إ ل ى الله مدراج المدرج الطريق المدرج الطريق الطريق هذا عليه بنسير واتخاذها م ج حديث المجالس و م ث ا ر التدبر والتدارس حتى ترتبط روحك به ارتباطا ويصير لكل ص و ر ة منه في قلبك ل ذ ة وذوق وحنين وشوق تسافر من أ ج ل ه وتبحث عن أ ه ل ه وتجد في طلبه معذر ما أسمع أنا عامل بالموضايل ما عمدي معي ممكن بقى أرفعونكم الموقعين يعني عن رفض سنفرون أنا إسكان إسكانية تاني بقى بقى ل الاجتهاد أ و ل م ص ح ب ة ا ا ل ل و في التخلق بالصفات الخمس التي هي ش ر والترقي ط وجود بها في أ ع ل ى غاياتها ومنتهى كمالها اتقانا و إ ح س ا ن ا من إ ي م ا ن بالغيب واقام ل ل ص ل ا ة و إ ن ف ا ق للمال في وجوه الخير و إ ي م ا ن بالوحي كله أ و ل ه و آ خ ر ه ثم طلب اليقين ب ا ل آ خ ر ه و أ م ا الثالث فهو مطالعه احوال المتقين في سيرهم إ ل ى رب العالمين فأصور فهو م ط ا ل ع ة أ ح و ا ل المتقين في سيرهم إ ل ى رب العالمين و أ ت ق ى الناس إ ن م ا هو سيدنا رسول الله عليه وعلى آ ل ه أ ف ض ل الصلوات والتسليم فقد قال اما والله إ ن ي لاخشاكم لله و أ ت ق ا ك م له ه سيادته الله عليه وسلم في هذا الشأن وتنظر أحواله مع ربه في سفره فتطالع في في وتنظر الشأن صلى وسلم مع و ر ح ض وليله ونهاره فهو صلى الله عليه وسلم خير أ س و ة ل أ ه ل التقى قال تعالى قد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لمن كان ي ر ض و الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا ثم تطالع بعد ذلك سير الصحابة والتابعين العلماء الربانيين من أبصارهم نحارم تطالع والتابعين والتقى الصحابة وسائر الربانيين الصلاح الذين غضوا أبصارهم عن الله ذلك أهل بعد عن سير وكفوا أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م عن الاقتراب من حدود حماه ومنعوا أ ل س ن ت ه م من الخوض فيما يغضب الله ثم باتوا متبتلين بين يديه باكين, فراقا وخشية باكين فرقا, فرقا وخشيه من مقامه العظيم تلهد أ ل س ن ت ه م بذكره تعالى ودعائه منادين ربهم في خلوات, في خلوات الليل مستغفرين ومتضرعين بقلوب و ج ل ة وعيون د ا م ع ة قال الله عز وجل يبتغون إ ل ى ربهم ا ل و س ي ل ة أ ي ه م أ ق ر ب و ا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إ ن عذاب ربك كان محذورا فإذا فان ذلك كله مفيد جدا في جحذ الهمم على ركوب, على ركوب طريق التقوى والصبر على ابتلائها وعقد العزائم على الترقي بمدراجها ولا التوفيق إ ل الا ب ا ل ه و ك ذ سلسل المجلس نسأل رجال يعني كنت فات بالله ه يعني ي و أو أي تعطيب على الدرس يعني على دقاء الدرس م ح ا و ل ة لتجويزه او انتقادات أو, او عشان بس يعني ا ل ج ل س ة بعد كده تؤطي ت ي في استمارها ان الموضوع المخصص شاء الله ح ه ا الله ب ز ان ثمارها ل ا امتة خ ضحيم ا و ونرفع وجزيكم ان ان سبحانكم خيرا شكرا ماركة امريكا لكم لحدها الله الله الله الله الحمد لها الله جزيكم شاء شاء طيب تجري خير よろしうお願いし